الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة استعوذوا استعوذوا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا الله أكبر الله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 يَسُدُون وَلَكِن لا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَرَأَيْتُمْ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لا يَعْلَمُونَ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 الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلممااء اللهت ما حوله ذهب الله بنورهم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 سمع الله لمن حمده ربنا وبحمده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 خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ الذي الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لكم.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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا مِنْ قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون سمع الله لمن حميدا ربنا Allahu akbar Allahu